فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستولبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قاذ كان لكم ايه في فئتين التقت فئة تقاتل في سبيل الله واخرى كافرة يرونهم مثلين يرونهم مثليهم رايا العين والله يؤيد بنصره من يشاء ان في ذلك لعبرة لأولي الابصار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 قُل اؤنَبئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بالعباد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 شہید اللہ علم کو امن بل قسط عل العزی الحکیم اندین اللہ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 إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك فِي في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أَعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَ نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا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 انك سميع الدعاء فنادته الملائكه وهو قائما يصلي في المحراب ان الله يبشرك ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمه من الله وسيدا وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ قَالَ رَبِّ إِنَّا يَكُونُ لِي غُلامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ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 وَمَا كُ تَ لديهم إذ يُقُونَ أَقُلَامَهُمأَّهُم يَكْفُلُ مَرِيَم وَمَا كُ تَ لديَيهِم إِذ يَخْتَصمونون إِذ قالَالَةِ المَلائِكَةُ ييا مَرِيَمُ إِ اللهَّ يُبَشِروكِ بِكَلِمَةٍ مِنْه اسمُ المَسِيحُ عِسَابنُ مَرِيَم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 وَجعين الذيينَ التَّبعُوا كَفَووق الذيينَ كَفَُوا إ يَوْمِ القِيامَ ثمُ إلَ يَمرَرجعُكُم فَأَحكُم بَينَكُم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا عذابا شديدا في مَا كُُم فيِيه تَخَْلِفون فأََّ الذيينَ كَفَوا فَوعَذبُ معذابًا شدَديدًا فيِي الدُّنيا وَالآخِرَ وَماَا لَم مِ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 قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد, نعبد إلا الله ولا نشرك به وَلَا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقنون هأنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم م تُحّونَ فيِي ماَا لَسَ لكم بعِمُ والله يعلم وَم تُم لا تعلمون م كان يباهمُ يهودو وَلا نَصان وَ كانَعَنفَ مُسلم ولكن كانَ حَنفَ مُسلمَ وَما كان منِنَ المُشركين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 آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجَهَّنَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرًا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ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 وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنُوا بِقِنْطَارٍ يُؤَدُّهُ إِلَيْكُمُ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنُوهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدُّهُ إِلَيْكُم إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ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 وَإِذْ أَخَذَ اللهَّ مِثَاقَ النَّ بِجِينَ لَمَا آتَيتُكُم مِنْ كتابابِ وَحِكممَ ثمُ جَاءكُمْ رَسُونُ مُصَدِّق لِمَا مكُم لَُؤ مِنُ النَّبيِي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 وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم وَنَحْنُ له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين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 قَانِتِينَ فِيهَا لا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 فَمَن افْتَرَى عَلَى اللهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ صَدَقَ الله فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبراهيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ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 وَذْكُرونِ عمَةَ اللهَّهِ عَلَكُمْ إذكُنتُم أَدَأَ فَأَلَّ فَبَيْنَ قُلوبِكُمْ فَأَلَّ فَبَيْنَ قُلوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم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 ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَذَاقُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حقه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 وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَادُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ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 وَإِذْ غَدَوْتَ منِنْ أَحلِكَةُ بَووئ المُؤمننينَ مَقاعد للِقِتَالِ واللهُ سَمعٌ عَليم إِذ هَ الطائِ فَتَان مِكُمْ أَ تَفشَل والللههُ وَلهُمَا وَلَ اللهَّ فَلَتَ وَكَّلِمُؤمنِنُون وَلَقدَدنَ صََكُم اللههُ بِبَدْر وَأَنتُم أذلة فَاتَّقُ اللهَّ على عََّكُم تَشكُرون إِذْ تَقولُ للِمُؤمنينَ أَلََك فيِيكُمْ أَُ مِدَّكُ رَبّكُم بثَثَةِ آنا ف مِنَ المَلَائكَةِ مُزَلين.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 وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتا فينقلبوا خائبين لَئِنْ سَلَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْئًا أَوْ يَتُوبْ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرض يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 وَسَارِعُ إى مَغْفَِةٍ مِرَبّكُمْ وَجََّةٍ عرض وَال السمواتُ وَالأَْرضُ عِدة للِمُتَّقين الذيينَ يُفِخُونَ فيِي السَّاءِ وَالضَّرَِّ وَالكَظمين الغَيضَ والعَافين عن النَّاس والل يُحِبُّ الْمُحسِنين. والَّذينَ إِذَا فَعَلوا فَاحِشَةً أَو ظَلَمُ أَفُسَهُمْ ذَكَروا اللهَّه فَستَغْفَعُوا لِذُنُ بِهِم وَمَي يَغْفِعُ الدُّن بَئِ الله وَلَم يُصِّوا عَ مَا فَعَلُ وَهُم يعلمُون أُلائِكَ جَزاءُهُم مَغْفَِةُ مِ الرَبّم وَجََّّاتُ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 والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وَمَا محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم؟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 ثم أنزل عليكم من بعد الغم أَمَنَةً نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم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 قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله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 سَنَكتُبُ مَا قالوا وَقَتْ لَهُ الأأَمبِيَأَ بِغَيْرِ حَقُِّ وَنَقولُُ ذُوقُ عَذَبَ الحَريقُ ذَلكَ بِمَا قدَمَتأَديكُمْ وَأَنَّ اللهَّهَا لَْسَ بِضَلَّ مِ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 فَلِمَقًَ تُُوه إ كُنتُم صادقين فَإن كذبوك فقد كَذبُ كَ فَقدِ كُذِ بَرسُُ مِ قَكَ جاءُ بالبَينات جااءوا بالالبَينات والزُبُر والالكتابابِمُنير كلُّ نَفْسِ ذائقَة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وودخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم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 الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطنا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته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 فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وَقَاَلُوا وَقُتِنوا لَ كَِّرًاَّ عَنْهُم سَاتِم وَلَأُدِخِلَ أنَّهُم جََّاتٍ تَجر مِن تَحتِْ الأنهارُ ثَوابَ ثَوابَ مِن عد الله وَلهَّهُ عِدَهُ حُسْنُ الثَّواب لَا يَغُرركَ تَقلّبُ الذيينَ كَفَروا فيِي البِلاد. مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ الله خير وَإِ مِنْ أَهْلِ الْكِتابابِ مَي يُؤمِنُ بِاللههِ وَمَا أُنزِلَ إلَكُمْ وَماَا أُنزِلَ إلَم وَمَا أُنزِلَ إلَكُمْ وَماَا أُنزِل إلَهِم خاشِعينَ للِلَّهِ لا يَشْشتَرونَ بآياتاتِ اللهِ ثمَمَنَ قَلِيلَ